أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مكتصدة وكثير منهم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 فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين أعدوا والصادقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا لقد أخذنا مئتاق بني إِسْرَائِيلَ وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى وكذبوا وفريقا يقتلون